إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة في بيتنا رجل ست الملك هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب الأستاذ موهوب يا سلامة أحسن القصص عزفة الناي شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية عذراء الربيع سمار شفيقة متولي شيء من العذاب أفواه وأرانب لمن يصحب القمر من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الاذاعي يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا في لقاء جديد وصهرة من كنوز الإذاعة وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية واللقاء التالي مع الفنان الكاتب الساخر يوسف عوف وهو من مواليد الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1930 بالقاهرة عرف بأسلوبه الساخر في عالم الكتابة وكانت السخرية من الواقع وتحويل الدموع إلى ضحكات ومن أهم أعماله الإذاعية برنامج ساعة الألبك من أهم أعماله الإذاعية والسينمائية زواج بدون إزعاج صباح الخير يا جاري ساكن قصادي عالم عيال عيال وهو صاحب فكرة فيلم عايز حقي الذي قم ببطولته الفنان هاني رمزي كما كتب للمسرح مصرحية هلو شلبي ومن أهم مؤلفاته سلسلة كتب كرسي في الكولوب مش معقول عجايب هموم ضاحكة وحيجن نوني وقد رحل عن عالمنا في الثامن والعشرين من شهر إبريل عام 1999 محطة إذاعة في أقل من ساعة محمد فؤاد منال العارف محطة إذاعة الأنس والفرفشة صاحب المحطة والمدير والمذيع والمستمع الأوحد يوسف عوف شعار المحطة ضحكة لكل مواطن سيداتي أنساتي ساداتي صباح الخير اصحوا في التبكير فيه مكسب كبير ابني لما كان صغير ما كانش بيحب يصحى بدري أبدا فعشان احثه على استقاظ بدري قلت له شوف يا كريم العصفورة اللي بتصحى قبل زميلتها بتبقى عصفورة ذكيه جدا لأنها بتفوز عنهم بالدوده اللي بتفطر بيها قال لي طب ما الدوده اللي صحت قبل زميلتها دوده غبيه جدا لأنها راحت في داهية وأمناها هنبدأ البرنامج بتاعنا بالتمرينات الصباحية سلام عليكم سلام ورحمة الله فضل يا ابونا اتلي أبكم معكم وياخد المرشبة بقى أول حاجة من الناد وفي النهارة تمرين حلوة ديلاب كووال كووال في البحر البحر الطيب التمرين الاول ده على السمنة ويمنع العتة والبراضير اول حاجه في التمرين اقول واحد تشيل اللي حط عليك اثنين تنطره على الشمس في الحب اقول ثلاثه اقول ثلاثه لفه اقول ثلاثه <تصفيق> لما ايه يا استاذ <تصفيق> لما ايه لما خد نفس يا ابني اكبر معايا يا خيل هي التمرين الثامن التمرين ده بقى يدي على الروبوتات ويخفف الوقت اقول واحد تقول لي اثنين اقول لك ثلاثه تقول لي استحمل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 زي البرنامج اللي هنسمعه ده اصطبح وقول يا صبح ايها السادة والسيدات المتزوجين والمتزوجات البائسين منكم والبائسات نبدأ برنامج اليوم بزيارة الرقم حنروح النهاردة نزور زوج وزوجة فينتقل الميكروفون الان الى منزل الاستاذ درويش وزوجته الوديعة سنية هانم دخلنا دلوقتي الشقة الهدوء شامل والسكون جميل يا سلام عزوء والترتيب أط الصالون عليمي وع الطربيزه اللي في الوسط في حله ملوخيه لطيفه وجنب حله الملوخيه انا شايف فردت قباب ها لازم الجماعه كان عندهم ضيوف لاني شايف الكبايات على لسه مطرحها دمعة دمعه اه اتكعبلت دلوقتي في حاجه وانا في المطبخ الظهر انها مخده اه لا لا متاسف ده الولد الصغير نايم على البلاط معلش يمكن قط النوم حر عليه انا شايف دلوقتي في الطرقه كل حاجة منظمة وعلى استعداد لاستقبال الضيوف المقاشات مرصوصة جنب بعضها في نظام دا ستتين شباشب بيزينوا جلاب الفضية وايد الهون محطوطة في جنب الوحدها حتى يسهل استعمالها عند الحاج تعالوا دلوقتي ندور على اصحاب البيت في اني أوضة وناخد فكرة عن السعادة اللي بترفرف على هذا المنزل بشويش. انت كل حاجه يا اخت اوح فيها انا بحبك اكتر بقولك ممكن يا ستي انا اكتر لا أنتش انت مش فاهمه في الحب انت اللي ما بتفهمش ما بفهمش ليه حد ضايق بتقول علي حدايا ناس يا ضايق يا نسناس يا غراب يا ابو مناخير معوجة 45 درجه شمالا انا مناخيري انا مناخيري معوجة ولا انت اللي بتشوفيها كدهك منك حوله انا كنت دايما بتقولي اجمل ما فيكي عينيكي اصلاهم داخلين لجوه ما شفتهمش كويس <تصفيق> لا, لا لا لا لا ابدا احنا مش نافعين لبعض ابدا ابدا ابدا ابدا, أبداً يلا طلعلي في ستين ده يلا خليني اغلظ منك ومن بلاويك طب روحي انتي <تصفيق> انتي عندك ساعه كامله واحدة ونص <تصفيق> ده انا عندي واحدة ونص وخمسه الله انت صلحتها امتى يا اخي؟ امبارح يا ستي والله يفوت على ساعاتي كده صلحها لي وانا وانا اه انت زعلان مني؟ <أه> ابدا وانا عمر ازعل منك <تصفيق> اه انجت للحق عمرها ما حصلت يا حبيبتي يا خانية يا طانية ايه يا حبيبي يا ورانيشو يا سلام يا سلام يا ولاد علوئان بعد الخصام قصدك الوفاء بعد الخصام اه بالظبط كده انما برضه لو ام تمشي ما أنا عارفة بس اصلي هي الغنوه كده يا سلام على الوفاء بعد الخصام انما وقام تمشي اكتر من وفاء لا وفاء احسن لا وقام أحسن بقولك وفاء وانا بقولك لك انت عامل بتفهم يعني عايز تعدل الغنوه يا اخي الله ايه ده احنا هنتخانق أم لونه صغير صحيح اعلك انت لوحدك انت جرى لك ايه يا اللي جرالك لك ايه يا اخي مش بس من شويه كنت بتدلعني وتقولي يا صنيه كان من ورنيش الجذم طب والله العظيم مني أعد مس أعد مس أعد مس أعد أصدقاء الصغار حال موعد برنامجكم الطفل المعجزة <تصفيق> صباح الخير يا أطفال الله جيز الأطفال اللي نجحوا في الامتحان مبروك عليهم وما لناش دعوة بيهم. حلقة النهاردة بقدمها للأطفال اللي صقتوا حقودهم في رحلة جميلة وهم يستحقوها طبعا عشان أرفع عنهم شوية لأنهم محتاجين هذا الترفيه عشان يستانفوا بعد كده استذكار الدروس تاني بحماس وتفاؤل هنروح الأناطر بالعربية اللذيذة رباط البيوت صباح الخير رباط البيوت هو الرباط اللي بيربط الزوج في البيت بدل ما يطفش ويروح لاصحابه أو والدته أو يقعد على القهوة والمعول هنا على الست ومعاملتها له وتوفيرها كل احتياجاته في البيت في الحالة دي بيبقى الزوج مربوط في البيت برباط أسك وكل ما يخرج الأسك يشد ويرجعه البيت تاني إنما في زوجة بقى معاملتها الجزء بتخليه مربوط بالبيت برباط ورد لو خرج الرباط يسقطع فما يرجعش وهو ده الفرق في رباط البيوت وده نموذج للزوجة اللي أنا بتكلم عليها دي وتتصبحوا بالخير ايه? مين كم في ايه, ايه? ايه? ايه? ايه? ايه? ايه? ايه? ايه? حبيبي. ليه? بس بتصحيني دلوقتي ما تسيبيني محمود. في حرامي في المطبخ محمود. حرامي في المطبخ? اه. ودخل امت الحرامي ده? بقاله يجي ثلاث ساعات حبيبي. حرامي بقاله ثلاث ساعات? اه. وما صحيتنيش ليه من اول ما شبتي. راجل داخل بيتنا الساعة ثلاثة ونص بعد نص الليل اه يبقى ايه؟ فكرت المسحرات يا ابو حانفي مسحراتي؟ آه وعرفت ازاي انه حرامي لما لم يهدمني وحفاها في الملاية ودخل المطبخ محمود ملاية؟ آه وجاب الملاية منين؟ شدها من تحتينا وإحنا نايمين يا بو حانفي شد الملاية من تحتينا. آه ده إيه نباها ده اين مخ النظيف ده? انت جايب النباة دي منين? من ام يا ابو حانفي. ونعمة الامهات. ونعمة الامهات. حملت فانجبت. حملت فانجبت. بقى تشوف الحرام بعينيك اللي تندب فيهم رساطة. واتبيه لحد ما يخش المطبخ. ويلم الحاجة. ويحطها في الملاية. وبعدين جايه تقولي لي حرام يا محمود. يا اخي حرمت عليك عشتك وما شاف الحرامي? ما شاف كيس? شافني وزغار لي ابو حنفي وما خد ليه معاه? ما خد ليه? كان عملها فيا بجميلة وخلصني منك. انت متضايق مني يا محمود? يا خبرة بيض لا ازاي? اتضايق منك انت? وده معقول واحد يتجوز واحدة ست زيك ويتضايق. ده مع ده انا سعيد. انا سعيد جدا. وانا سعيدة كمان سعيدة مبارك يا اختي. تفضلي قهوه بلانا والسفة ابو حمفي. تفضلي اجري هتيني سكينه هتعمل ايه بالسكينة محمود. يعني حامل بالسكينة ايه? حامل بالسكينة ايه? حركب نص نعل للجزمة. لا يمكن حتقشر بصل حبيبي. حقشر بصل? اه. حقشر بصل الساعة ثلاثة ونص بعد نص الليل. مل حتحلق دهنك يا محمود. أحلى داني بتكينا ماشانة بك حبيبي شفتي شانة بيتحنق بتكينا ما البشوك محمود إليه تمسك في النعانيك. واللقاء التالي مع الفنانة سناء جميل من مواليد السابع والعشرين من أبريل عام 1930 تسعمائة بمحافظة المنيا. تخرجت في المعهد العالي لفنون المصرحية عام 1953 قدمت خلال مشوار حياتها العديد من الأعمال المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون ومن أهم الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة الرحيلة سناء جميل ظهرة الصبار الناس اللي فوق الأحياء المجورة سلطان الظلام الحصان وكان آخر عمل مسرحي لها مسرحية الزيارة قدمت الفنانة سناء جميل بعض الأعمال السينمائية منها بداية ونهاية الزوجة الثانية المستحيل سواء الهاني مؤخرا اضحك الصورة تطلع حلوة. من الاعمال التلفزيونية عيون الريا البيضة عصفور في القفص ساكن اصادي. وقد كلمت في العديد من المهرجانات الدولية وكان اخذ تكريم لها في مهرجان القهار الدولي للمصرح التجريبي بالابرة عام 2002 وقد رحلت على عالمنا في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 2002. <تصفيق> ومن الأعمال الفنية للفنانة سناء جميل مسلسل زأزو وولاده اخراج محمد توفيق تأليف محمد رشاد بطولة حسن فايق وداد حمدي خيرية أحمد وسناء جميل سيداتي سادتي زئو وولاده <تصفيق> زئو ولادو تمثيلية في حلقات من تأليف محمد رشاد حجازي وإخراج محمد توفيق. اسمع يا حمد. اول ما تخلف لازم تجيب ولد وتسميه عصام. وش معنى عصام يعني عشان يطلع فالح يا بنت زي عمه يعني عمه فالح قوي يا خي معلوم يا خي رحنا قال على رأيي ماما رحت يا دندوف تكيد الرجاله مالو يا ست يا دندوف. بابا مش خارجه هو يشتري الشب لكن ضيعت علينا كسوة العيد يا سفالح واحده واحده يا زباين دي مقدمه عبيطه والبقيه تاتي ايوه يا فوزيه يا اختي احسن خبطتين في الراس توجع طبعا ادم نولت غرضك هيهمك ايه بقى انا واقف على بره هو انا لسه نولت حاجة حاجه سيبك منها زي ما بقول لك كده ولد الاول ونسميه عصام ما تتعبش نفسك هو هيجيب بنت ويسميها فوزية على اسم عبتك بقول إيه صار وانا قلت فوزي فوزية بس ما ملاش فوزية فوزية ايه <تصفيق> <تصفيق> ايه انا هفضلكم المشكلة ايه ولد الاول ان شاء الله ايه إنما تعرفوا هسميه إيه؟, ايه نعم حسميه هسميه زأزوق على اسم جدي <تصفيق> جمهر زي بعضه دوم متتعصر يا اخي في حرام عليه ليه بقى يا سيدي مش حييقون عليه يخرج أوه. للدنيا الواسعه دي ويعيش مع الناس طيب بقى سميه ها اسميه اسميه ايه أسميه يا ربي إيه؟ ايوه اسميه كريم علشان إيه؟ ينكسف إيه؟ على دمه ايه ايه نعم نعم نعم مالكم بتزعقوا كده ليه لمو مؤاخذه يا ست ماما كنا بنختار اسمه مناسب لحفيدك العزيز كده طب اتلم بقى انت وهو احسن بابا حرانال خالص مش راضي يخرج يشتري الشبك كده يا سعصا جالك كلام يا سيداندو مبسوط يا صفاله ايه كامل فارغ ده احنا بنلعب هنا ولا ايه اما روح اشوف ايه الحكاية دي سيبه شوية يا عصام دلوقتي رو يا لا قليل. يا ست وراء قبل ما ينام مني على الخط واحنا ما صدقنا يا وادع احسن دي حالته صعبة قوي ما تخافيش يا ماما انا ورايا ضهري جامد ايوه يا عصام انا وراك اهو يا اخويا يا شيخه انت اخرى انا ليا كلام ثاني معاه والله يا ابن الظهر ما في فايده سيبيه يا ماما يمكن روحي عصام روح روح ربنا يجعل في وشك القبول يا اخويا يا رب طب ما شجعوه لنا شجعوه لنا تعرف من جيت بلا هنسميك إيه نعم يا ست فوزيه الدندوف انت <تحرى> بقى لا مش ممكن دلوقتي شوفوا <تصفيق> <تصفيق> هو <حي. تصفيق> مساء الخير يا بابا مساء الزيف مسائل أطران هم. عوزين طراخ بلاش يا بابا بلاش بس كنت هبلغ حضرتك رسالة هامة جدا ايه سيدي الرسالة الهامة جدا آه. تفضل يا حضره المندوب فوق العادة لا لا لا خلاص يا بابا بشوات وباء بقول لك انت احسن كسر نفخوك. آه خلاص ابن النهاردة منصور خدام الشيخ تشتوش. ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما إن الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة وعد الله به عنا كيد الأعادي بعدين معاك يا ولد كلم بقى شغلتني. الله مش تستنى يا بابا وصا ما خلص الدعاء كيف كده قول بقى آه قال إن في رسالة خطيرة عند سيدنا الشيخ أحاوز يبلغها لك خطيرة؟ آه خطيرة أنا بتقول خطيرة جدا يا بابا ربنا يسطر بقى يا نهر أبوك مش فايت سنية. سانية يا زازو تعالي يا أختي تعالي نعم يا سيدي أنا تحت أمرك يا قلتي انت بش لبستي خلاص يا سانية جاهزة من الصبح يا حبيب يلا بناستي الأمر لك يا رب الله جرلك ايدي يا راجل انت بستي الرأي ليه ايوه لك انت خطيرة خطيرة يا سانية خطيرة دي هي اللي خطيرة اسكت يا مليا احسنت بس تلاقي السقف وقع على دماغك حشي يا رب يا بسم الله عصام عملت ايه؟ ايه سبع ولا دابع؟ يا بيز التقانم ده العصام عصام يعني بابا وافق خلاص نهائي؟ هو وافق وبس ده خرجين كيف احاولي عسل قانم قلت له ايه يا عصام؟ استعملت معاصر روخ موجه قبلة زررية برأس <تصفيق> هاي دروش ودي قلت له ايه يعني؟ لا ده سر المهنة بقى عن اذنك يا باش عريس نازل وجاي حاله. على فين يا عصام؟ لي قميص جديد يا اخي بالمناسبة السعيدة دي هو بابا مع الفلوس يا حمدي. لأربعة جنيه فوزية ما تدنيش منهم حاجة استنى يا عصام كلمة واحدة ما اطلقش بقى باي باي <تصفيق> شوفي مين شوف <تصفيق> يا لواحز شوفي مين يا لواحز لا لا استني يا بيت انا اللي هفتح انا اللي هفتح حاجه غريبه البنت مسروعه على الباب كده ليه الليله دي بيها يا سعاد يمكن واحده صحبتها جايه تزورها هيكون ايه يعني لا لا يا سيدي كتر خيرك مين يا ثريا انت بتاع بيدي يا ماما قلت له مش عاوزين ليه ليه بس يا ثريا ده انا واخد على اكل الجبادي يا بنتي في السحور انا عارفه بقى يا بابا استني يا ماما انا اللي حرد استني الو يا سيدي غلط غلط كده هي ساعه تيجي كم دلوقتي يا بابا الشاعه الشاعه تسعه هي يا... عاوزه اهم الساعه انتي مستنيه حد يا صراية؟ لا يا ماما انا حستنى مين امال مش على بعضك ليه ازاي ماما انا على بعضه أه, أه, اه عن اذنك ايوه ايوه ايوه ايوه لا دي الحكايه فيها سر ما قلتوا كده يا شتات كل حاجه عندكم فيها شر اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اتفضلوا اتفضلوا اهلا دي المين يا مين يا ترى مين يا ثريا اللي جه خلتي سنيه يا ماما خلتي سنيه يا ماما كويس خالص يا ست ثريا وانا ترطور خلتك سنيه يعني يا, يا خبر دي سنيه اختي وجوزها قوم يا راجل نقابلهم حاضر حاضر يا ست حاضر انا لي بركه الله الشنيه وجو اهلا اهلا أستاذ زازو بس بقى يا راجل يا بطل فينك من زمان اشتنى اشتنى قبل لما, لما نسلم على شتتك <تصفيق> اهلا جنيه اهلا جنياً. يا استاذ عمر يا شتي رضا ازيك يا اختي ازايك انتي يا حبيبي السالون السالون يا صاية نوار النجفة كلها احسن ده زو يا بنتي بحاله مش بشر يا الله يجاز استهنك يا عمر اتفضل يا عمي اتفضل يا تون. يزيد فدلك يا حبيبتي ربنا يجعلك ادم الساعدة علينا يا رب ايه الحكاية يا جماعة؟ بلا شغال يا بمال اقعد بس وانا احكي لك وبعدنا فوزية ماما وبابا اتأخروا قوي فانا عارفه بقى يا حمدي يمكن راحوا هناك على طول لكن دي مش اصول دي سمو ما تنسوش اني لابس قميص جديد اروف بيه فيه انا بس دلوقتي يا اخوي انت ترى خريف احنا فيه ولا فيه سعيدة يا اولاد ايه ده اسمت ماما ايه يا اخوي خلاص بقى ما تقلبش دماغي عقبالك يا حبيبتي عقبالك <وصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حياتك يا ماما قرب يا حندي ايد بابا قرب يا اختي ايوة, أيوه كله بعقل حلاوة اسمع يا واد انت افندم يا بابا كان بكتابك يوم الخميس أوه. ويمكن تكون الدخلة بعد صهر واحد لكن عيال قبل خمس سنين ممنوع يا خويا كده انت بدك النهار لما يجيب لك ولد ويقول لك يا جده ما هو ده اللي انا خايف منه يا سانية انا ابن امتى ايا زقزو اسم الله عليك يا غير غيرش رجلك اللي شايله تسمحوا تعودوا بقى نشوف ايه اللي هنجيبه في كتب الكتاب أياني. صح تمام والله إباين جت رجلك يا زأزوء واللي كان كان وادي يا عصام عصام نعم يا بابا عصام نعم أفندي يا بابا أنت بتحبيني يا عصام طبعا يا بابا بحبك يعني لو قلت لك إرم نفسك في البحر ترمي نفسك يا عصام عاوز الحق يا بابا أيوة مال يا ابني عاوز الحق أب أب ن... إن كان في الصيف أرمي يو. لكن في الشتاء اسمح لي تبقى المياه ساعة قوي انخصى لي كده برضو يا عصام ما تزعلش يا بابا أرمي زي بعضه هي موتة الله أكثر طيب تعال معايا يا ابني أب أب بس على البحر يا بابا أقلع البجامي بس بالأول لا يا ابني ما فيش بحر ولا حاجة هننزل السلام لك في حكاية صغيرة كده قوي يا بابا بكل صرور اتفضل تعالي. اتفضل ات والشربات ده هنرجعوا لصاحبه يا نهار يا حوس ده كتب الكتاب بعد بكره يا بابا معلش يا ابني هنأجله شويه كمان كده طبعا اذنك بقى اندى لحد يشيل معانا لا لا لا لا, لا تطلع من هنا ولا تنزل انت مش قلت انك بتحبني يا عصام ايوه يا بابا بس ان كان صاحبك عسل ما تلحسوش كله يا بابا يخلصك اني قاية يا عصام ويجيني ضغط دم اروح فيه شيل يا بابا شيل قال المثل ان جاتلك لك سخرة سوقها جودة اسمه يا عصام نعم انت تعرف تمثل ولا لا طامن يا بابا <تصفيق> انت عارف اول ما نخش على المحل اه قول اه يا حبيبتي يا ستي وجب يا حضرت احنا متأسفين قوي <تصفيق> اضطرينا نأجي كتب الكتاب يا خلي علينا قوي الزل بس سمان الله بس يا عزمان خلينا نتكلم مع الراكل مش كده يا اخوانا ما تفولوش على المحل اعمل معروف اعمل معروف ايوه والله ي... اللي تشوفوا بقى يا حضرت والأيام بيننا على كل حال عاوزين ترجعوا في البيعة يعني اهو زل كده بسيطة يا اخي مفيش حاجة حضبور دي. مالك يا عصام في ايه؟ ستك يا حمدي شمعنا. مش كانت ماتت من زمان يا صاحبي؟ اه يا اخي دي حاجة قديمة قوي اه رجعت ماتت تاني النهاردة يا حبيبي ليه؟ عشان رجعنا الشرباط والملابس يا روح يا خبر بتكلم جد لكن ولا يهمك يا واد حنرفع دعوة مستعجلة في محكمة اهل الباطل وقاضيها مين ده؟ هو في غيره؟ طيران معاي على سيدك التشتوشي واللقاء التالي مع الشاعر نزار قباني وهو من مواليد الحادي والعشرين من شهر مارس عام 1923 في حي مئذنة الشحم بدمشق. حصل على شهادة البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية وتخرج في كلية الحقوق في الجامعة السورية عام 1945. عمل ملحقا بالسفارة السورية بالقاهرة ثم سفيرا لبلاده في القاهرة وعواصم أخرى. وأنهى عمله الدبلوماسي عام 1966 وتفرغ للشعر بقية عمره نزار قباني من أعظم من كتب الشعر في النصف الأخير من القرن العشرين وهو ما أجمع عليه النقاد والمشتغلون بالشعر الشعر نزار قباني كان في أكثر الأحيان شديد البساطة فالمفردات متداولة والتركيبات النحوية هي التركيبات نفسها المألوفة المستخدمة في لغة الحياة اليومية. الشعر نزار كان في أكثر الأحيان شديد البساطة. فالمفردات متداولة والتركيبات النحوية هي التركيبات نفسها المألوفة المستخدمة في لغة الحياة اليومية. والإيقاعات إيقاعات أوزان راقصة خاصة في دواوينه الأولى. قالت للصمراء طفولة نهد. وشعر الراحل نزار قباني لا يتفلسف في شعره، بل يمنح شعره تلقائية محببة وعفوية جذابة أدت به إلى استخدام لغة ثالثة في شعره، وهي بين الفصحة والعاميه السليمه فهذه البساطة هي التي جذبت إليه أكثر القراء، وكانت تلبي حاجة الملحنين والمطربين للكلمة السهلة الرشيقة، فتغنى بقصائده أعظم المطربين المصريين وعلى رأسهم مصققر الأجيال محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كرثوم وعبد الحليم حافظ ونجاد الصغيرة. كما تغنى بقصائده من المطربين العرب كاظم الساهر وأصالة ومجد الرومي. قيل عن نزار أنه شعر الحب والحرية لأن قضية الحب وقضية الحرية هما القضيتان المحوريتان في أعماله الشعرية. والنثريه، وقد رحل عنا علمنا في الثلاثين من أبريل عام ألف تسعمائة ثمانية وتسعين. حديث الذكريات يقدمه لكم أمين بسيوني. أستاذ نزار مساء الخير وكل سنة متطية. مساء الخير أهلا وسهلا بكم. يسعد البرنامج أن يلتقي بك. وينصر أمامك الحصيلة الهائلة من الاستفسارات والأسئلة التي لا شك الإخوة المستمعين في شوق أن يقفوا على إجابات لها من خلال هذه الجلسة هو لقاء الحقيقة اللقاء مفتوح نريد أن نتعرف من خلاله على صفحات من إنتاجك الأدبي وصفحات من حياتك الخاصة كشاعر وكإنسان يعني أين نقطة البداية بتركها لك برضو ما هي الصورة التي تحب أن تعطيها للناس من خلال هذه الجلسة برضو بترك لك الحرية الكاملة فيه تاريخ النفسي فأنا أكاد لا أعرفه أما إذا أردتم تاريخ الخارجي تاريخ الشحم واللحم فهذا هو ولدت في 21 مارس أذار عام 1923 في بيت دمشقي قديم كثير الشجر وارف الظل دافق الماء بيتنا هذا كان فردوسا صغيرا يسكنه الشعر وتسكنه العصافير وهكذا ولدت على سرير من العشب وأوراق الورد والياسمين ووجدت نفسي منذ ولادتي محاصرا بالشعر وترك هذا بصمات واضحة طبعا في نفسيتك وفي شعرك فيما بعد بدون شك إن دمشقية صفة حاسمة أحملها كلون عيوني رطوبة القاعات الدمشقية لا تزال تبلل ثيابي وتبلل أوراقي وحارات دمشق وأنهارها وأشجارها ومآذنها أحملها في حقائبي حيث رحلت نقلب صفحة متعلقة بدراستك أستاذ نزار لنرى الصلة بينها وبين انتهاجك للشعر فيما بعد كمستقبل وطريق جميع دراساتي أنجزتها في دمشق وتخرجت من الجامعة السورية عام 1945 دراسة الأساسية هي القانون ولكنني لم أمارس المحامة ولا يوما واحدا ولم أدافع إلا عن قضية واحدة هي قضية الجمال والقوانين التي كانت في كتب القانون والله هذه لم أهتم بها كثيرا لم أتفاعل مع كتب القانون أبدا فعلى هوامش كتب القانون الروماني والفقه الدستوري وقانون الجزاء كنت أكتب بالقلم الرصاص هياكل قصائد الأولى كانت كأنها مسودات الله هذا الواقع ولا أزال محتفظا بهذه الكتب القديمة وعليها الجزء الأكبر من ديوان الأول قالت لي السمراء أستاذ نزار كيف استقبل الناس شعرك بمعنى آخر حين بدأت تكتب الشعر كيف شق هذا الشعر طريقه إلى القراء وإلى أسماع الناس هل واجه ترحيب ولا واجه عقبات ومشاكل بالعكس, بالعكس الحقيقة أنني شاعر مشى دائما على حد الخنجر قابلا جميع ما يتطلبه هذا المشي من ألم ونزيف موقف الناس من شعري لا وسط فيه حب حتى الموت أو كراهية حتى الموت وهذا الالتحام بين الحب والكراهية هو الذي منحني مجدي وأعطى ايامي نكهتها وجعل حياة الشعرية كحياة القطط بسبعة أرواح الضربات التي تلقيتها منذ بدأت في كتابة الشعر حتى اليوم كانت كافية لتفتيت جبل ابتداء من عام 1942 عندما نشرت من مصروف جيبي ديوان الأول قالت لي السمراء حتى 1967 حين نشرت قصيدة السياسية هوامش على دفتر نكسة خمس وعشرون سنة وأنا أركب العاصفة وأسحب خلف انتصاراتي وهزائمي أكاليل غاري ومسامير صلبي نكهة جراحي تسعدني لا أتصور جسدي أبدا بدون جراح حياتي مركب من هذه المراكب التي لا ترجو الوصول ولا تنتظرها المرافق الوصول مقتلي الاستقرار هو حبل مشنقتي ارفض المرافق وارفض المناديل والمنتظرين يعني بتعبير اخر بترى ان الشاعر في النهاية هو باحث عن الحقيقة باحث عن المجهول لا عن الحقيقة المجهول أشمل فعلاً من نعم الحقيقة. لأنه ربما العالم هو الذي يبحث عن الحقيقة أما الشاعر فهو يبحث دائما عن الأرض التي لا تنتظره يبحث عن الانبهار ويبحث عن المفاجأة وأنا في طفولتي احترفت كل شيء التصوير والموسيقى وكتابة الخط والتطرف ثم تخليت عنها ولم يبق سوى الشعر والتطرف من الواضحة أستاذ نزار أن لك لونا مميزا في الشعر يختلف الناس في تعريف هذا اللون وفي تفسير ملامحه الذاتية فننتهز هذه الفرصة ونقف منك أنت على ما يميز هذا الشعر على خصائصه الذاتية اعتقد ان ميزة الشعر الاساسيه هي التطرف انا منذ بدأت بكتابة شعري لا امشي على الارصفه المخصصة للمار ولا على الطرق التي حفرتها اقدام السائرين الشعر عندي مواجهه او هو اغتصاب العالم بالكلمات كما يقول درامات الشعر هو فتح وكشف وحرائق نزرعها في ضمير العالم الا مألوف ولا منتظر هما القارتان اللتان كان يحلم شعري بالسفر اليهما استاذ نزار في سؤال حقيقة بيلح عليا وأخشى أن أنساه مشدودا بهذا السياق الشعري اللي سيادتك مسترسل فيه هل رضعت الفن من الاسره مثلا هل سبق لأحد من افراد الاسره ان يمتهن الفن بأي شكل من اشكاله هذه اللوثه والحقيقه انا اسمي الشعر لوثه او الفن لوثه ولوثه خطيره جدا هذه اللوثه أه جاءتني عن عم والدي أبو خليل القباني الذي كان في نهاية القرن التاسع عشر ما هو شارلي شابلن اليوم مؤلفا وشاعرا وملحنا وممثلا ومغنيا كان أبو خليل أول وأعظم مسرحيا عرفه الشرق ولكن لكن دمشق المتعصبة في أواخر القرن الماضي لم تحتمل هذا المشخصاتي الذي أراد أن يحول خاناتها إلى مسارح وصبيانها إلى ممثلات فضربه المتزمتون بالبندوره والبيض الفاسد حتى جل عن وطنه إلى مصر بحيث كان فنه النواة الأولى للنهضة المسرحية التي عرفتها مصر بعد ذلك أنا أيضا ضربتني دمشق بالبندورة والبيض الفاسد عام 1954 يعني مع اختلاف الشقة الزمنية آه يعني يعني في فترة نصف قرن يعني الفارق كان نصف قرن ضربتني دمشق حين نشرت قصيدتي خبز وحشيش وقمر يوم كنت موظفا في سفارتنا في لندن القصيدة كانت ثورة على الخدر والغيبوبه والدروشة والدراويش وتنابل الاضرحه والمزارات حين نشرت القصيدة قامت قيامة تنابلة السلطان والمنتفعين من كتابة الحجابات طالبوا بشنقي في ساحة المرجه بدمشق وطلبوا فصلي فوراً من وزارة الخارجية لانني كافر والكفار لا يصلحون لتمثيل بلادهم في الخارج على حد دعوهم يعني في ناس بتقول ان شعرك هو تسجيل لتجاربك الشخصية في الحياة طبعا في ناس تاني بتقول ان شعرك هو خيال فنان شاعر بيكتب بالقلم ما يتخيله من تجاربه وتجارب الآخرين اين الحقيقة في هذا الموضوع حياتي تتحرك على محورين رئيسيين الحب والسفر الحب عندي كان سفرا واكتشافا واقتحابا سافرت إليه بألف سفينة وسفينة غرقت جميعها وأنا سعيد بغرقها الغرق كان دائما أروع من النجاة أنا لم أحبك الآخرين ولم أكتب شعرا كالآخرين على طريقة الخاصة أحببت وعلى طريقة الخاصة كتبت دائما كنت أخترع عشقي كما كنت أخترع شعري لم ألبس أبدا ثياب العشاق المعروفين ولا تتلمث عليهم أحببت في ضوء الشمس ولاقيت حبيبتي في ضوء الشمس وكتبت عن حبي وعن كرهي في ضوء الشمس ولذلك ثار علي الذين يحبونك الخفافيش في الظلام وهاجمني الازدواجيون والمعقدون هاجموني لأنني وضعت النقاط على الحروف وسجلت العلاقات العاطفية المعاصرة كما هي بلا خوف ولا تزوير ولا نفاق وكسرت خرافة الجنس وأرجعت للحب مكانته الطبيعية كعاطفة إنسانية رائعة تجمل حياتنا وتزرع على جوانبها الورد نقف فقفة تانية أستاذ وننتهزها فرصة لنسمع منك وبصوتك قصيدة من شعرك تختار لنا قصيدة ايه طوق الياسمين شكرا لطوق الياسمين وضحكت لي وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين يأتي به رجلا إليك ظننت أنك تدركين وجلست في ركن ركين تتسرحين وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين لحنا فرنسي الرنين لحنا كأيام حزين قدماك في الخف المقص بجدولان من الحنين وقصط دولاب الملابس تقلعين وترتدين وطلبت أن أختار ماذا تلبسين أفلي إذن أفلي أنا تتجملين ووقفت في دوامة الألوان ملتهب الجبين الأسود المكشوف من كتفيه هل تترددين لكنه لون حزين لون كأيام حزين ولبسته وربطت فوق الياسمين وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين <تصفيق> أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية من كنوز الإذاعة رحلة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري